الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو اللقاء الخامس والسبعون واليوم عندنا باب النداء قال المصنف رحمه الله المنادى خمسة أنواع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 في اللقاء السابق البارحه تكلمنا على ماذا على لا واسمها وتكلمنا بايجاز طبعا لان التوسع سيكون في المرحله الثانيه ان شاء الله واليوم عندنا باب النداء باب النداء معلوم ان العرب ينوعون في الاساليب فاسلوب نداء يستعمل كثيرا في أساليب اللغة العربية وذلك إذا قصدوا استدعاء شخص لأمر ما فإذا قصدوا استدعاء شخص نادوه باسمه أو نادوه بوصفه إما ينادون على الشخص باسمه أو بوصفه وإذا تأملتم المثالين المذكورين عند المصنف تدركون هذا مثل بيا زيدو وهو النداء باسمه ومثل بيا رجل وهو النداء بوصفه هذا بصفة من صفاته فقال يا زيد وهذا نداء بماذا؟ نداء باسمه ويا رجل نداء بوصفه ما هو النداء؟ النداء في لغة العرب هو مطلق المطلوب إقباله عندما يقولون مطلق المطلوب إقباله سواء كان بأداة النداء أو لم يكن فهو مطلق, مطلق ماذا؟ المطلوب إقباله وما عند أهل الاستراح استراح النوحات فيقولون النداء هو المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها بياء أو إحدى أخواتها وهي اخوات يا ايا ثم هيا ثم اي ثم الهمزه للدان ثم الهمزه للدان لان الاسم المنادى له حالات طاره الذي تناديه له حالات ولذلك ننوع في الادوات والتنويع لا يكون هكذا اعتباطا انما بالنظر إلى المنادى إلى المنادى فإن كان بعيدا له أداة خاصة به وإن كان في حكم البعيد له أداة أيضا وإن كان قريبا له أداة فإذا اسم المنادى له حالات ثلاث إما أن يكون بعيدا وإما أن يكون في حكم البعيد وإما أن يكون قريبا فالبعيد معروف حكم البعيد هو الساهي والنائم الساهي والنائم قد يكون الرجل قريبا منك ولكنك تناديه باداه البعيد لماذا لانه يكون بعيدا معنويا يكون بعيدا معنويا وكذلك يكون ساهيا ولذلك تقول يا فلان يا فلان وهو قريب منك لانه كأنه موجود بجسمه معك ولكن بالقالب أما قلبه لا ندري أين هو فلذلك تستعمل له ماذا أسلوب واداه النداء البعيد النداء البعيد فلذلك النائم نناديه بنادأ بأحرف النداء الخمسة والبعيد نناديه بأحرف النداء الخمسة فالبعيد ينادى بأحرف النداء الخمسة والذي له حكم البعيد كالنائم والساهي والذي يكون معك بجسمه ولكنه بقلبه يكون بعيدا كذلك ينادى الاحرف الخمسة وهذه الأحرف جمعها ابن مالك في بيت المفرد قال وللمنادى النائي النائب المرمي البعيد أو كالنائب كالنائي يعني في حكم البعيد وهو الساهي والنائي وللمنادئ النائي او كالنائي يا واي وا كذا اي ثم هيا حروف خمسه هذه تستعمل لماذا اذا اردنا ننادي على البعيد او ان ننادي على الساهي او النائ او نائي واضح اذا هذا اذا كان الرجل غافلا او كان الرجل جالسا معك ولكنه كأنه غير موجود إن إما نظرا لما يفكر فيه وإما نظرا لهمومه وإما وإما فرح أو طرح كما قال العلماء فأنا ذكر نادي بماذا بإحدى الأدوات من أدوات الخصام التي تستعمل للبعيد وهي مجموعة في قول ابن مالك وللمناد النائي أو كنائي وأي وأكذ أي ثم هيا والهمز للدَّن ثم هيا هنا انت عندنا القسم الثالث ما هو القسم الثالث القريب فالأول البعيد ثم الذي يكون في حكم البعيد ينادون يناد يناديان بماذا؟ ينادان بماذا؟ بخمس أدوات الأدب الأولى يا واي وآ ممدوده وايا وهيا هذه خمسة تستعمل للبعيد ولمن كان في حكم البعيد كالنائم والغافل والسالي والسالي أما القريب فينادى عليه بالهمزة وحدها ولكن الهمزة للقريب لا تكون ممدوده دون, مدين. دون مدين. وهذا ما دون ما الدين وهذا معنا قوله بمالك والهمز للداني والهمز للداني أي للقريب فإذن هذه حالات المنادى إما أن يكون بعيداً أو في حكم البعيد، وإما أن يكون قريباً، وكل حالة لها أدوات خاصة به. مثلاً القريب عنده الهنزة بدون مده والبعيد وما كان في حكم البعيد عنده أداة خمسة. وهذا الاسم المنادى من حيث الإعراب ومن حيث البناء، وهذا هو المقصود في باب في ندى من حيث الإعراب ومن حيث البناء، لكن ينقسم ينقسم إلى قسمين، ركزوا مع جيد. ينقسم الملاذة من حيث إعرابه وبنائه إلى قسمين قسم يكون مبني وقسم يكون معرب ثم المبني أيضا ينقسم إلى قسمين ولذلك قال النداء ينقسم باعتبارات متنوعة ونحن نغفل كثير من التقسيمات ونكتفي بماذا؟ بما يكون تقريبا وتسهيلا على المبتدئين مثلنا فلذلك نقول هو ينقسم إلى قسمين حيث الإعرام والبناء ينقسم إلى معرب وإلى مبني. والمبني ينقسم إلى قسمين يعني إلى, إلى المفرد العالم والمفرد العالم هنا في هذا البناء هو؟ المفرد العالم هو نفسه المفرد العالم في بابي لا rated الجنس للجنس قلنا ليس مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف في بابي لأ، ونقول هنا ايضا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فلذلك يقال على أن المفرد يكون في باب معرفة علامات الاعراب ويكون في باب ماذا المبتدا والخضر ويكون في باب لا ويكون في باب النداء ويكون في باب العالم، ويكون في باب المضاف وكل باب يكون له تعريف خاص ولكن في باب لا وفي باب النداء تعريفهما واحد فنقول ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف حتى ولو جاء على وجهي أو على صورة المضاف أو الشبيه بالمضاف فيقال له في هذا الباب مفرد كما يقال له في باب الله مفرد مثال المفرد مثلا إذا رجعنا إلى القرآن أول لذا عندما نادى النبي نادى ربنا سبحانه وتعالى آدم عليه السلام يا آدم وقلنا يا آدم يا آدم اسكنا انت وزوجك يا آدم انبئهم يا آدم يا نوح يا لوط يا مريم هذه أنثلة كلها لماذا؟ للإسم المفرد العالم الذي يكون مبنيا لأن الإسم المفرد العالم يكون مبنيا فمثلا إذا قيل لكم ما هو إعراض هذه الامثله التي ذكر المصنف وهذه الامثله اعرابها واحد فإذا عرفنا اعراب مثال واحد نقيس عليه وليقص عليه ما لم يقال فمثلاً يا آدم ماذا نقول فيها؟ يا حرف نداء ناب مناب ناب الفعل ناب مناب ناب الفعل يعني أدعو أو أنادي أو أنادي فيا كأنك قلت يا آدم كأنك قلت انادي ادمه انادي ادمه اذا الياء نائب عن ماذا عن الفعل ولهذا قالوا الياء حرف نداء ماذا نادا الفعل حرف النداء نادا بنادا الفعل ادم هذا منادى مبني على الضم لانه مفرد علم في محل نصب فاذا كان مفردا علما يبنى عن ماذا يبنى عن الضم ويقدر ادعو او انادي ادعو او أدعو ها او انادي فمقدر وقس على هذا الاعراض في المفرد العالم قل نفس الشيء يا, نوح يا حفو نداء منادى مبني على الضم في محل نصري لا بد ان تقول في محل نصري لا بد فحكمه هنا ماذا المفرد العالم ما هو حكمه حكمه البناء حكمه البناء المفرد الآدم حكمه مالقنا البناء وقد بينا ذلك ابن مالك فقال وابن المعرف المنادى المفرد على الذي في رفعه قد عهد يا آدم مبني على الضم في محل نصب ولكن هل مطلق أم هناك قيد ركزوا معي جيد هنا يا آدم يا نوح يا مريم يا موط يا علي يا, يا إلى غير ذلك يا حرف نداء نابت منابا دعو او انادي وادم اسم مفرد علم مبني على ماذا على الضم في محل نصب صريح طيب هذا الذي قال فيه الممالك وابن المعرف المناد المفرد على الذي في رفعه قد عمد لكن بقي لنا ان النحوند قيد ذلك وكذلك النحاة قيدوا ذلك قالوا محل تعيين بناء المفرد العالم على الضم ما لم يكن موصوفا بابن مضاف العالم إذا كان موصوف بابن مضاف العالم يجوز فيه الآن ذاك وجهان البناء على الضم والمص مثلا لو قال لك قائل أزيد أزيد أو ازيدا ابن سعيد كم يجوز من وجهنا أزيد زيد ابنه موصوب بالابن والابن مضاف للعالم لاحظتم ا زيد ابنه موصوب بالابن ثم مضاف للعالم سعيد فكم وجه يجوز فيه أزيد كم وجه فيه وجهان البناء على الضم والاعراب نقول أزيد زيد بن سعيد كما نقول أزيد زيد بن سعيد فاذا يجوز فيه وجهان اذا كان موصوفا بابنه وكان الابن مضافا الى العالم فجاز فيه يجوز في ماذا وجهان البناء على الضم والنصب ولذلك ونحو زيد ضم وافتحنني نحو ازيد بن سعيد كما قال ابن مالك نحو ازيد بن سعيد الضم ضم يعني من القاب البناء ثم ايضا فاذن يعرب ويبنى هذا هو اذا الاصل في المفرد العالم ان يكون مبنيا ما لم يش من على الضفه ما, ما لم يكن موصوفا بابنه وكان الابن مضافا الى العالم فيجوز فيه آل ذاك كم وجه يجوز فيه وجه هذا القسم الاول عندنا قلنا ينقسم من حجم العرب الى قسمه قسم يبنى والمبني ينقسم الى قسمه قسم مفرد العلام يكون مبنيا والقسم الثاني المنادى النكره المقصوده النكره المقصودة هذا ايضا ما حكمه هل يكون مبنيا صنرا وما معنى النكره المقصوده ركزوا معي النكره المقصوده ما هي النكره المقصوده هي التي يقصد بندائها معين عندما تنادي على الشخص بعينه يا غلام يا غلام هو يعني شخص بعينه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لربيبه عمر بن أبي سلم كان يقول كان التقيش يده في الصحفة وكان يأكل بشماله فقال له يا غلام يا غلام سمي الله وكل بينينك سمي الله وكل بينينك غلامنا نكرة غلامنا نكرة مقصودة ولا غير مقصودة مقصودة نكرة هنا مقصودة فالنكرة إذا كانت مقصودة المثال ما هو المثال هو ما رواه البخاري ومسلم أن عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه كان يأكل كان لا يحسن الأكل لأنه طفل وغلى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك من يعرف لنا قول النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سمي الله الجواب يا نقول حرف نداء ناب مناب الفعل ادعو او انادي غلام منادى مبني على الضر لأنه ماذا لأنه مفرد لا نكرة لانه لأنه لا المفرد مقصودة المفرد ليكون يا رجل هذا نكرة يا زيدو هذا معرفة فهذا مصر يا غلام يا غلام فهي نكرة كيف هي نكرة مقصودة نكرة مقصودة إذن حكم النكرة مقصودة كحكم المفرد العالم أن يكون مبنيا على الضم في محل نصفه واضح؟ طيب دقيا لنا أننا قسمنا الملاد إلى ماذا؟ من حيث الإعرار ومن حيث البناء قلنا ينقسم إلى قسمين والمبني قسمنا إلى المفرد العلم وإلى النكرة المقصودة ولكن المناد المعرب ينقسم إلى, كم؟ إلى ثلاثة أنواع إلى ثلاثة أنواع ما هي الأنواع؟ هذه الأنواع التي تذكر وتكون معربة النوع الأول النكرة غير مقصودة النكرة غير مقصودة وهي التي لا يقصد بنداها معين هذا عكس نكرة غير مقصودة وهي التي لا يقصد بنداء معين بل تشمل كل فرد تدل عليه فيا رجل يا غافلا تنبه يا غافلا ولن يقصد غافلا بعينه أما إذا قصد غافلا بعينه ماذا تكون نكرة مقصودة ولا غير مقصودة مقصودة إذا لم يقصد غافلا بعينه ماذا تكون غير مقصودة فإذا كانت مقصودة ما حكم النكرة المقصودة البناء للإعراب البناء البناء واما إذا كانت النكرة غير مقصودة وهي التي لا يقصد بنداءها معين بل تشمل كل فرد تدل عليه فما حكمها قبل أن نذكر حكم ما هو المثال مثال النكره غير مقصودة مثاله يعني إذا كان الخطير أو الواعد يقول يا غافلا يا غافلا تنبه يا غافلا تنبه هنا مقصودة ولا غير مقصودة هذا ننظر فإذا كان يقصد غافلا بعينه فهي مقصودة أما إذا كان لا يقصد غافلا بعينه فهي غير مقصودة فيكون هذا كعرابها كيف يكون يا حفروباء نابما نابا الفعل أدعو أو ادعو أو أنادي أنادي غافداً منادى كيف يكون هنا معرب لا مبني لا معرب منصوب ولذلك نقول منصوب بالفتحة الضائرة في آخرين لماذا أعلم هنا لأنه نكرة غير مقصودة فهمت إذن الذي يبنى كان المفرد العالم والنكرة المقصودة أما النكرة غير مقصودة فتعرد كذلك القسم الثاني ما يعرب لأنها قسم ثلاثة تعرد وقسمان تبنى الكسم الثاني المضاف المضاف طبعا الإضافة إذا أطلقت المرام بيها اضفت أضافت أضافت ضهري أضافت ضهري الحائط إذا أسندته وهي نسبة تقييديه توجب جر الثاني منهما أبدا وتعريف المضاف هو الذي يتكون من اسمين ثانيهما مجرور دائما وهو الذي قال فيه ابن مالك والثاني يجر اما اولهما فيكون على هذا على حسب العوامل فان كان العامل الذي يطلبه عامل الرف يكون مرفوعا وان كان عامل النص يكون منصورا وان كان عامل الجر يكون مجهورا اما المضافلين فيلزم حاله واحده لا يتبدلها وهي الجر ولذلك قال مالك والثاني يجر اعطونا مثال للمضاف يا أهل القرآن يا أهل العلم يا أهل الكتاب قوله تعالى يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب وقوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله يعرب واحد ما نقول في أنت يا حرف ندى نابا ما نابا الفعل أنادي أهل يا أهل أهل اسم نادا كيف هو هل مبني ولا منصوب؟ منصف لأنه ماذا؟ لأنه مضاف معرغنا يا أهل الكتاب الكتاب نعم مضاف له الكتاب مضاف يا أهل الكتاب مضاف والكتاب مضاف إليه وهكذا تقول في جميع أمثلة المضاف فيكون معرغ إذن الأول نكرة غير مقصودة والنكرة غير مقصودة والمضاف حكمه ما هو البناء ولا والإعراض الاعراب القسم الثالث الشبيه بالمضاف المنادى المشبه بالمضاف حكمه ما هو الإعراب. الاعراب ما هو المضاف او المشبه بالمضاف هو اللفظ الذي اتصل به لفظ اخر مفهم تمام معنى اللفظ الاول اللفظ مثلا أو ما اتصل به شيء من تمام معنى يا عن الجبل يا طالع الجبل هو اللف الذي اتصل به لفظ آخر وهذا لفظ آخر الذي اتصر بي مفهوم تمام معنى اللفظ الأول يا جبل مري فإذا لا بد أن يفهم لنا معنى اللفظ الأول يا طالع مري طالع ملا لا بد أن يفهم ما الذي يطلع يطلع ملا الجبل. الجبل يا طالع الجبل فماذا نقول في الاعلام يا حرف نداء نادى منادى الفعل انادي طالع اسم منادى كيف يكون هنا معرب ولا معرب لماذا لانه شبيه بالمضاف حسن وهو وصف الفعل هنا وصف طالع اسم فاعل وصف والوصف يعمل ماذا عمل فعله الوصف يعمل ايش يعمل عمل فعلي، فكانك قلت يطلع الجبل تنزل اسم الفاعل تزيله هو تضع مكانه ماذا الفعل مضالع فالجبل ما موقع طالع هو في ضم المستثنى والجبل ما موقعه في العرب مفعول به لان اسم الفاعل يعمل عمل فعلي واضح هذا طيب يا طالعا جبل أو يا طارعا الجبل طيب هناك امثله في القران يا ارض يا ارض بلاع يا ارض بلاع ابدا الاعراب انت يا حافونيدا نابت مناب الفعل ادعو او انادي ارض ما مقع في الاعراب اسم مناده مبني على الضم في محل ماذا ها وش مبني هنا ولا مبني مبني على الضم لأن هناك راء مقصودة يا أرض إن النكرة هنا مقصودة بلعي بلع بلعي فعل إيش ها ف... فعل أمر مبني على ماذا بلعي على حذف إيش حذف منه إحسان حذف منه ويا مخاطبة. ضمير متصل مبني في محل ماذا في نحل رفعين فاعل تذكر دائما أو تذكروا فخمسة تون مختصة بالرافع أليف إثنين وهو الجمعي والنسوة ويا المخاطرة ويا المؤنفة المخاطرة واضح بلاعي ماءك ماء ما مقابل آر بلاعي ماء مفحول به نعم مفحول به ماء مضاف والكاف مضاف إليه كف ضمير مبني على الكسر في محل جر مضاف اليه هل يتعلق الكف لا علق سوى ورب لولا. الكاف وربما الاولى الكف لا تعلق لها الكف من الحروف التي استثنيت من حيث التعلق يا قومنا قل انت يا قومنا يا حفيش حفني زين مزين لا بما نادش احسنت قومه قومه ها منادى يا قوما نا هنا معرّب لمني يا قوما نا ها يا قوما ها كيف يا قوم قوما نا معرف. لماذا لا لأنه يا قوما نا مضاف نعم مضاف ركز جيدا ركزوا لأن الإعراب واضح يعني الانسان اذا فهم المعنى لا يدل على فهم الاعراب ولذلك لما قيل لابن عصر وغيره اعلم به كذا وكذا فقال له بين للمعنى و لك الاعراب يا قومنا اضافهم الى نفسي فهنا الإضافة يا قومنا يا حافوني ذا نادى منادى الفعل اناديكم يا قوم قوم اسم نادى منصوب بالفتحه ظاهر علمين لانه مضاف وعلامه نصفه نقول فتحه طائره في اخره الاخره هو المين وقوم مضاف و مضاف اليه ضمير متصل في محل جر المبني في محل جر لي. مضاف اليه مضاف اليه بقي لنا اللهم اللهم هذا رفض الجلاله مناذب ولا لا مناذب مناذب باداه نداء اين هي اداه نداء محلوفة. وكيف نقول مبني على الضم والميمة المشددة عوض عن ماذا عوض عن حرف النداء المحذوف يا وشد يا اللهم في قارضه اللهم تستعمل اللهم في الكلام مثل النداء ها تأتي للنداء تستعمل اللهم تستعمل لمعاني منها هاء للنداء فهي كيف تقول اللهم لفظ الجلاله منادى باداه النداء بآدات النداء أين هي أداة النداء؟ المحذوفه فتكون مبنية على الضم والميم المشددة جاء بها عوض عن حرف النداء المحذوف والعوض قال العلماء هنا في غير محله المفروض هي حدفة من أول الكلمة ينبغي بغي أن يكون العوى في محله لو كان في أول الكلمة قال ولكنها كان في آخر الكلمة فهي عوض من يمين المشددة عوض, عوض عن ماذا؟ عوض عن يا النداء يا هذا هو قول المصلفة رحمه الله تعالى بقيت هناك بعض المسائل لا بد منها فإذا المسائل التي يتنبه لها الطالب ينبغي يتنبه لها الطالب وكثير من العلماء لا ينبهون عليها مثلا لم يقع النداء في القرآن بغير يا. النداء في القرآن هل وقع بأي أو هيا أو آ لا يعني سواء كان أو آ بدون همز بدون مد يعني عندنا يا وآيا وأي وهيا وآ وعندنا آ بدون مد أدوات سب هل وقعت هذه الأدوات في القرآن؟ الجواب لا. لم يقع النداء في القرآن بغير يا يا فطط من الأدوات يا فطط أما أي أو هيا أو أي أو آ هذه لم تقع هذه لم تقع في القرآن. وتنبهوا يا إنما وقعت ها أداة واحدة وهي يا يا رويا ايها يا أيها الناس يا ادم يا روح يا الى غير ذلك طيب والنداء حرف نداء على ماذا يدخل يدخل على الاسم ام يدخل على الفعل ام يدخل على الحرف ها يدخل على الاسم طيب اذا كان هذا هو الاصل الاصل ان يدخل أن تدخل اداه النداء على ماذا على الاسم لأن المنادى لا يكون إلا اسما فإذا وجدنا حرفا أو فعلا دخل على دخل عليها الفعل دخل عليه حرف من حروف النداء يا يا رعاك الله يا رعاك الله أو حرف وليا حرفا يا ليت قومي يعلم ليت حرفه حرف, حرف تمني اليس كذلك حرف تمني اذن كيف ماذا نقول كيف نعرب يا رعاك الله وكيف نعرب يا ترى وكيف نعرب يا ليت كيف نعرب نقول يا حرف ماذا هنا هل نقول حرف ذا قالوا هذه يا للتنبيه لا للنداء ركزوا جيدا هذه يا للتنبيه لا للنداء وهذا هو مذهب الجمهور ولذلك رجحه أبو حيان السبوي عصري وابن مالك ابن مالك وأبو حيان أبو حيان هو شيخه ابن آجر صاحب هذه المقدمة فرجحوا أن تكون لياء التي دخلت على الفعل او دخلت على الحرف لماذا تكون في الاعراب للتنبيه للتنبيه وقيل في هذه الامثله يا رعاك الله او يا ترى او يا ليت قيل ان هناك منادى محذوف ويقدر على حسب ما يناسب المقام في كل ما, يغل... ما يناسب المقام نقدر ما يناسبه. هذا قال، هكذا قال. يا ليت قومي يعني قالوا هناك في المحيوف واضح هذا؟ طيب ما هي أكثر أنواع المنادة وجودا في القرآن؟ ما هي أكثر أنواع المنادة التي توجد في القرآن وجودا في القرآن؟ هناك أنواع كثيرة توجد في القرآن أكثر أنواع المنادى وجوده في القرآن المنادى المضاف ثم المنادى العالم المنادى المضاف ثم المنادى العالم هذه هي الأكثر التي وقعت في كتاب الله سبحانه وتعالى طيب بقي لنا شيء اخر المنادى النكرة المقصودة قد جاءت في القرآن في مواضع. المنادى في النكره المقصودة جاءت في القرآن في مواضيع من يذكر لنا هذه المواضيع التي أتى فيها المناداة نكرة مقصودة وقد ذكرنا بعضها مثلا يا أرض هذا يشر نكرة مقصودة ولا غير مقصودة هذه نكرة مقصودة هذه نكرة مقصودة يا سماء ويا سماء هذه مقصودة ولا غير مقصودة مقصودة يا نار هذه مقصودة أو ليس مقصودة كوني برضا هذه مقصودة يا بشرة يا بشرة يا على قراءتي نافر يا بشرة إن هذه كلها نكرة مقصودة هذا أكثر ما, ما وقع في القرآن أو كثير منها يعني هذه معروفة جاء بنداء أي في القرآن كثيرا في الايات المكيه والايات المدنيه ولذلك اول نداء وقع في القران هو قول تعالى يا ايها الناس اعبد يا ايها الناس فجاء بنداء اي ويا حرف نداء طبعا ناب من الفعلي شعري اي هنا وايه هنا هل هو مفرد أو نكره مقصوده ها أي نكره مقصوده اي نكره مقصوده ولذلك إذا كانت نكرة مقصودة هل يغنى أم يحرم؟ ها؟ إذا كانت نكرة مقصودة يغنى يغنى على الضم في محل نصب يا أيها الناس فالناس لم يقرأ في إذا كان يا أيها يا حفو نداء نابا ما نابا الفعل أي نكرة مقصودة يغنى على الضم في محل نصب إن النكرة مقصودة تكون مبنية الناس ما مقاوم لا إعرابا شو الإعراب أول أن تكون نعتا أو تكون بدلا أن تكون نعتا أو بدلا اي ها أيوه؟ يعني إذا وقعت كلمة مقرونه بال بعد اي يجوز فيها ماذا يجوز فيها إعرابا يجوز أن تكون نعتا ويجوز أن تكون بدلا بدلا طيب بقي سؤال آخر هل ورد في القرآن منادى النكرة غير المقصوده أو مناد الشبي بالمضاف؟ ما دام ذكرنا المفرد على وذكرنا النكرة كيف هي المقصودة هل ذكرنا هذا؟ اقتصرنا على هذه هل معنى هذا أنه لم يرد في القرآن المنادى النكرة غير المقصوده والمنادى الشبي بالمضاف أم ورد الجواب لم يرد في القرآن؟ وهذه من ثوائد بغي أن تسجل بسواد العين لن يردان يعني النكر المقصوداء النكرها غير المقصودة والشبيل من المضافة لم يردان في القرآن إلا في آية واحدة وهذه الآية فيها خلاف تحتملهما وتحتمل غيرهما وهي قوله تعالى يا حصرة على العباد يا حصرة على العباد بعضهم قال بان هذه ممكن أن نجعلها منادة شبيب المضاف وبعضهم قال ممكن أن نعريبها نكرة غير مقصودة وبعضهم قال لا إن المنادة محذوف إن المنادة في الحقيقة محذوف كيف يكون التقدير؟ إذا كان المنادة محذوف كيف يكون التقدير؟ يا هؤلاء تحصروا حصرةً يا حصرة على العباد يعني يا هؤلاء تحسروا حصرة فما أعني ذلك تكون حصرة مفعول مطلق ويكون نداؤنا إذا قدرناه لا يمكن أن يكون ورد النداء غا النكرة غير مقصودة ولا الشبيه المضاف فيكون النكرة غير مقصودة لم تنب في القرآن والشبيه المضاف لم ينب في القرآن وبقي معنا المفرد العالم وماذا آخر والنكرة المقصودة هذه والدة القرآن. يا أرض ويا سماء. يا نار. الى هذه والدة القرآن. اما الاي ايضا. اما المفرد علم. يا آدم يا نوط يا نوح يا مريم. هذه والدة. بقي الشبيب المضاف. ونكر غير مقصودة. هذه اذا. اذا لم نقدر يا حسره على العباد. اذا لم نقدر يا هؤلاء تحصروا حسره ف تكون وردة وإذا قدرنا تكون لا وجود لها في القرآن فتكون يا هؤلاء تحصروا حصرة فحصرة تكون إيش تكون مفعول مطلق تكون مفعول مطلق ولم في القرآن أداة من أدوات النداء إلا أي إلا يا أما أي أو ايا أو هيا أو آم أو آم لم ترد في القرآن هذه الأدوات بتاتاً وردت يا وحدها فقط وعليه فنقول الحاصل إن المنادى قسمها هذا التحصيل التحصيل له ذلك كما يقولون جمع كلا سابق في عبارة مختصرة المنادى اسم المنادى ينقسم إلى قسمين قسم مبني في محل نصفه وهما المفرد العالم والنكر المقصوده والثاني معرب منصوب بالفتحه الظاهرة في آخره وهي ثلاثة أنواع ما هي نكرة غير المقصودة والما غير المقصودة وما آخر والشبيه المضاف والمضاف والشبيه المضاف والمضاف هذا باختصار فيما يتعلق في باب المنادى ونقف هنا والله تعالى أعلم وأحكم ونتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم. ونختم في الاسبوع القادم إن شاء الله مثل الأجرومية ونستأنف مثل آخر مع, مع صرف صحيح البخاري وكنا قد وقفنا على كتاب الجنابة وطبعا قرأنا منه بعض الأحاديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته